بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا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 قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 111. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم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 فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان 115. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون 116. وجنوده فنبذناهم في الأم وهو مليم 117. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 كريم وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ومن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا صوبه، بل هم قوم طاغون